من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالطيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما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 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تاتيك آيات الكتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يتضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يدبح أبنائهم ويستحي متهم، إنه كان من المستدين، ونريد أن نجعل الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.